Zan referredi, T behaviors, V sorti, in jenciwieči važi, Reh ne sedem, jeden, capacity In وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون A lahollah moranih mislož cajelim rancem A glavkovi zoni seidilboxim gehört pred بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائفون من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان يغدو على حرثكم ان كنتم صارمين Fa la kuwa humia ta kha fatu Allayadu khulana Hallia umala inkumiski فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ 11-Subani我覺得 sa ditem, Ah check we sodel слишкомALLY 11 netoje inondaneously ima považ van obižite Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina ragibun kadhalika al'adab wa la'adabul akhirati إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم Hjithu la ja'lemu. Wa umlih lhom, in kajdi metin. Em tisaluhum ajaran, vahem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 لَنُبِذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ